بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا اله الا هو اليه المصير لا اله الا هو اليه النصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهم كل امه برسولهم لياخذوا وأمّنت كلّ أمتٍ برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فخذتهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب وَكَذلِكَ حقَّت كلَمَةُ رَبّك على الذيَكَفَونأَ مصحابُ الن وَكذَلِكَ حّت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 وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِكَ وَعِلْمَا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِكَ وَعِلْمَا اغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عذاب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 وَم تَقِ السَّّئاتِ يَوْمَئذ فَقدَ رحممتَ وَنَا تَقِ السات يَوْمَائذ فَقد ررحمتَ وَذَلكَ هو الفَووزُ النَّظم وَذَلكَ هو الفَوزُ النَّظِييم ان الذين كفروا ينادون لما الله اكبر مما قتلكم انفسكم ان الذين كفروا ينادون لما الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون إلى الايمان فتكفرون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا ثنتين واحييتنا ثنتين قالوا ربنا امتنا ثنتين واحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل تََخناَا بدُن بِنَا فَهَل إلَ خوج مِن سَبين ذَلك ب بأنَّهُ إ دُعَ الله وَحدَهُ كََُمذِك ب بأنَّم إ دُعَ الله وَحدَهُ كفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لكم من هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كره فَادْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَنقُضُّ حَبْلَ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَنقُضُّ حَبْلَ الرُّوحِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُم بَارِزُونَ يَوْمَهُم بارزون, يوم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَا يَخْفَى لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار اليوم تجزا كل بما كسبت اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظالم ي نوم لا ظالم ي نوم ان الله سريع الحساب ان الله سريع الحساب, الحساب واذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يقضون بشيء وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْرِهِمْ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِم رُسُلُهُ بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب إنه قوي شديد العقاب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ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 استحيون ساءهم واستحيون ساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون ضروني اقتل موسى وليدع ربه وَقَا فِيعونُ دَعون عقتُمُساَاوَ يَدَع رَببه إِي أَخَافُأَ يُبَدِّلَدينكُمْ أَوْأَ يُظهِرَ فِي الأبضِلفَسادَ إِي أأَخَافُأَ يبَدّلَدينكُمْ أَوْأَ يُغْهِرَ فِي وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه تقُون رجللا أي يقول رَبّ الله أتقتُونَ رجلًا أي يقول رَبّ الله وَقد جاء أنكم بالبَهنات مغضِك وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مسرف كذاب ان الله لا يهدي من هو مسرف كذابا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلًا الرَّشَادًا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 مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِثْلُ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ وَياَا قَوْمِ إي أَخَافُوا عَلَيكُم يَومَتَّناادَ وَيَا قَوْمِ إِي أَخَافُُ عَلَكُم يَومَتَّناادًا يَومَةُ واللونَ يوم مُدبِرينَ مَالَكُم مِنَ اللهَّهِ مِنْ آاصِمْز يَوْومَتُ واللونَ مُدِبِرينَ ملَكُمْ مِنَ اللهَّهِ مِنْ آاصِمْز ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات جاءكم به فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُنْتَهِبٌ كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُنْتَهِبٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بغير سلطان أتاهم الذيَ يُجونَك آياتِ اللهه بِغَيرِس القَان أَتهُم كَبُرَ مَقُةَ عيادَ الله وَيدَ الذينَ آمَنُوا كَبُرَ مَق عدَ اللههِ وَعدَ الذي آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان لنبني لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وما كيد فرعون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 يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا مَنْ عَمِلَ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار تدعونني لاكثر بالله واشرك به ما ليس لي به العزيز الغفار لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره ردنا الى الله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 فَإِذَا تُكَرِّنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَتَوَّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وحاق بآل فرعون سوء قَوَاقَ اللهُ سَيئاتِ ما مَكَرُوا وَحاقَ بِآلِ فِرعونَ سُوءُ العَذَابِ أَم نُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ان نعرضوا عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل العذاب وَإِذْ يَتَخَاذَلُونَ فِي النَّارِ وَإِذْ يَتَخَاذَلُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 الذين استكبروا ان كل فيها قال الذين استكبروا ان كل فيها ان الله قد حكم بين العباد ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا بلا قالوا فدعوا قالوا فادعوا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 يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب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 تَصِد إِ وَعددَ اللهَّهِ حَقُّ وَتَغْز لِذ بِكَ وَسَبّح بحَمدِ رَبّكَ بالالعَشي وَْإذًا كَ تَصْبِد إ وَعددَ اللهَّهِ حَقّ وَتَغْزِ لِذ بِكَ وَسَدِّح بحَمدِ ربك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 بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 لا اله الا هو فان اتفكون لا اله هو فان اتفكون كذلك يؤفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون كذلك يؤفكون الذين كانوا بايات الله يجحدون اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ صوَكُم فَحسَنَ صَسم وَجَقَكم مِن الطَّيدات ذَِكمُم الله رَبّكُم فَتَباركَ اللهَّهُ رَبّ العالممين ذَاركُم الله رَبّكُم فَتَذكَ اللههُ رَبُّ العالممين هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا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 ثُمَّ لِتَذْلِغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا ثُمَّ لِتَذْلِغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَذْلِغُوا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثم في النَّارِ يُسْجَرُونَ الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ مُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل كذلك يضل الله الكافرين ذاركم بما كنتم تفرحون في الاض بغير الحق وبما كنتم تمرحون داركم بما كنتم تفرحون في الاض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخو حدود ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخو حدود ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق اصبر ان وعد فَإَِّا نُرِيكَ ضَضَل الذي نَعِدُهُم أََْ تَوفَّيََّكَ فَإلَْنَا يُجَون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 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَذْلِغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَذْلِغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تنكرون. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْرِهِمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض كانوا اكثر منهم واشد قوه واثرا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عادَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ آملََّ بِلهِ وَوحدَهُ وَكَ فَضْنَا بِم كُا بِه مُشِكينأَلََّا بِلهِ وَوحدَهُ وَكَ قَضْنَا بِمَا كُا بِه مُشكين َلَمْ يَكُيا فَعهُمْ إمالُهُم دََّا رَأوْ بَأْسَنَا ألَ يَكُي فَعهُم إمَالهُم دََّا رَأوْ بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله